أمري وحلو العقدة من لساني وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إن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 فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيَوعدُهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ نَحْدَةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّ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 فأخرجنا به أزواج من نبات شتى كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فلعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب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 قال آمنتم له قبل أن آذَنَ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا أصلب أنكم في جنون النخل. ولا تعلم أن أينا أشد على أبو قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قاض ما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن لَهُ جَهَنَّم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى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 صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعركم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بما لكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقلفناها فقلفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 أَسْفَى إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَاهُ كَذَلِكَ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقُوا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا لِكْرَاهٌ وأنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يَوْمَ إذ يتبع النادئ لا عوجلا، وخشعت الأصوات للرحمن، فلا تصنع إلا همسا. يوم إذ لا تنفع الشفاعة إلا من أَبِنَ له الرحمن ورضي له قولا.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 فَسَجَدَ جُنُودُ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَذَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَصْعَرَّ وَأَنَّكَ لَا تَضِلُّ فِيهَا وَلَا تَضِلُّ أوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلج وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا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 شَتَمْ بَنَاكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ غَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ اتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ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 وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أ ولم تأتهم بينت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك